أبد والله ما ننسى حسينا، أبد والله ما ننسى حسينا، أبد والله ما ننسح حسينا. عسانا الموت لو لحظنا سينا. أبد والله ما ننسى حسينا. حسين حسين. ننسى منه ننسى شن هو شلون ننسى اللي جرى منه يقدر ينسى مع شغل لي حز ومنحر صعب ننسى. املقلوب صعبا نذكره لن نذكر صورته مرمي وضلوع مكسره ياللي نكت على الغبر الضيع ومن منحره رسم انفصال لي وقبرة يصير في قلب اللي والا أبد والله ما ننسى حسينها حسين حسين لو نسينا ما نسينا زينة بش قاسة صبر ويتشوف أخوها مرمع الوقت هي معتفه من يضرغ لحظة تنسى من ساعة صدر الشمر والله ما تنسى غسورة حتى وهي في القبر, في القبر جمع الحزن ومن عافته نصيح بصوت زينب, زينب الموت ما, آل ما ننسى رزايا الله ما ننسى حسينها. حسين, حسين. كل شي بسم إحسان يلبى وما يغاب التضحية، لأن الإحسان بشعور الأم باب التلبية، هو من ضحى إلى الشرع بدماغ زاكيات، واللي يسير بضرب ما يبقى لثنب معصية. أصل الذكر مظلوم، العمر مظلوم، هو الأمل مظلوم. Mylhärin. Muffled. Viime كربلة بدأ امتحان العاطفة والمعتقد وإحنا آمننا بمصايب كربلة روح وجسد صارت إثمة في العقدنا من المغد حتى الأحد لن دماغ علمتنا كل غلوى وغوحد نادى الكلب وتم يصوب وعلى العقد وعلى الدرب نبضل قلوب عايش, عايش على ذكرى عايف وتلفوت بس احنا ما ننسى أبدو الله ما ننسى حسين للشاعر علي غريب